الجامع لأحكام القرآن الاعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة الثانية والعشرين من مسائل الآية الثالثة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة حول قوله تعالى فمن اضطر فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصه. والذي عليه جمهور الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرس وهو الجوع إلى ذلك وقال الإمام إن هذا هو الصحيح ثم أورد ما قيل من أن معناه اكره وغلب على أكل المحرمات وعرض لنا قول مجاهد يعني اكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى نهاية الإكراه فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله رحمة <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> هذا يا إخواني هو الاكراه أما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميت إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعة كالتمر المعلق وحريسه الجبل ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى وهذا مما لا اختلاف فيه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا كبلاً مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الكبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيصركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا فقال فإن هذا كذلك قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل المسألة الثالثة والعشرون عن أبي بشر جعفر بن إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل قال أصابنا عام مخمصه فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا قال أبو بشر جعفر بن إياس فأمره النبي فرد إليه ثوبة وأمر له بوسق من طعام او نصف وسق وهذا الحديث يا اخواني حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر ابو عمر رحمه الله وهو ينفي القطع والادب في المخمصة وقد روى أبو داود عن الحسن عن صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستأذن فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنا. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال في حديث حسن وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه إذا مر أحدكم بحائط فلياكل ولا يتخذ ثبانا قال أبو عبيد قال أبو عمر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء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 أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع ثم يتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر وإذا وجد عنها غنا طرحها قال معناه مالك في موطئه وبه قال الشافعي وكثير من العلماء والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده وحديث العنبر نص في ذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد انطلقوا إلى ساحل البحر فرفع لهم على ساحله كهيئة الكثير الضخم فلما أتوا فذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة أميرهم ميتة. ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا فأكلوا وشبعوا رضوان الله عليهم المسألة الرابعة والعشرون فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف وان كان بجوع او عطش فلا يشرب وبه قال مالك ولا يزيده الخمر الا عطش وهو قول الشافعي فان الله حرم الخمر تحريما مطلقا وحرم الميت بشرط عدم الضرورة وقال الابهري ان ردت الخمر عنه جوعا او عطشا شربها لأن الله تعالى قال في الخنزير فانه رجس ثم أباحه للضرورة وقال تعالى في الخمر إنها رجس فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس ولا بد أن تروي ولو ساعه وترد الجوع ولو مده المسألة الخامسة والعشرون روى أصبر عن ابن القاسم أنه قال يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل المسألة السادسة والعشرون فإن غص بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا فقيل لا ما خافت أن يدعي ذلك وأجاز ذلك ابن حبيب لأنها حالة ضرورة قال ابن العربي أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقراء الحال سورة الغصه من غيرها فيصدق إذا ظهر ذلك وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حلال والخنزير وابن آدم لا يحل بحال لقد حدثنا الإمام يا أبي عن جواز شرب الخمر في حالة الضرورة لكنه لم يحدثنا عن ذلك في حالة التداوي وهل يجوز او لا يجوز الامام لم ينته بعد من كلامه يا ولدي ولا بد انه سيتطرق الى هذا الامر لكنني استطيع ان اقول لك ان بعض اهل العلم اجازوا التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام والا يقصد به المتداوي اللذه والنشوه والا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب وهل ينطبق هذا على من اشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير جرعه من خمر اذا كان هذا حاله فعلا ثم علم او اخبره الطبيب انه لن يجد ما يدفع به الخطر عن نفسه سوى شرب مقدار معين من الخمر فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. بارك الله فيك يا أبي وأبقاك لي ذخرا ومعلما ومرشدا وأسأل الله لك التوفيق يا ولدي ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم